ثمانية استمع للجمل وصل بين المجموعتين كما في المثال ثم اقرأها واحد سأشتري بعض اللوازم من البقالة اثنان أتفضل عصير الفواكه ثلاثة أريد أربع بيضات أربع من الممكن أن أخذ الشوكولاتة أو الآيس كريم من البقالة يا أمي سأكتب الواجبات ثم أستريح ثم سأصنع الكعكة وكيلو من الدقيق